فَمَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا مِنْ بَعْدِهِ ۚ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَتَصْدِيقَ كُلِّ شَيْءٍ وَعْدًا بِرَحْمَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَرْتَدُّونَ إِلَى